وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِكُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَالْيَكُونُ مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَالْيُصَلُّ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ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 ولا تجادل العارِ الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله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 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا